والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله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 قاتلهم الله ان يفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو ورؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء